بسم الله الرحمن الرحيم Qasimim تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم مِنْ ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم ان في ذلك لآيه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له هو الرحيم وَإِذ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ادْءِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقَ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقَ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُ مَعِيَ ذٰكَرٌ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 قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعملون قال لئن تتخذت إلى هم غير لجعلنك من المسجونين قال أَوَلَوْ ذِكْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ قال فَأَتِبِهِ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا ساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة الميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون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 قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا نحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لك بيركم الذي علمكم السحر فلسوف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 قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطوذ العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين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 Ola, herra, مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ herra, herra, فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ herra, فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ herra, herra, herra, herra, herra, herra, herra, herra, وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفرني خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين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 وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما مَا تعبدون من مِنْ الله هل ينصرونكم أو ينتصرون Vauzlifa tildjähimuli rwawi, Vauzlifa tildjähimuli rwawi, Vauzlifa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 قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فاتح ونجني ومن معي من المؤمنين فانجيناه ومن معه في الفلك المشحور ثم بعد الباقين إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ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 Ammattilaa بأنعام annamme joo, ja إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا ja joo, ja joo, ja joo, ja joo, ja joo, ja joo,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 10. مِنَ 12. 13. 14. 15. 15. 16. 16. 16. 17. 17. 18. فِي 19. وَلَا 20. 20. 21. أَنْتَ 22. ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنتم من الصادقين قال هذه ناقة لها شرف ولكم شرف يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين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 فتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا نوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من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 وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلٌ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ رُوحُ الْآمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ نَزَلَ بِهِ رُوحُ الْآمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانِ الْعَرَبِيِّ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 أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوَعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ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 voi, جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ kyllä, kyllä, فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ kyllä, تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ kyllä, الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعمل الصالحات وذكر الله كثيرا وذكر الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أيام قلبي